في روايات الأيمة كنت دور على القبور أردى زوري الزهر على القرب بستور هال من ستور أردى زوري الزهر بقبور هال من أردك حين العين بالتراب البتولة و ألف صادفت عيني عن الصادق رواية بها الأمر صادفت عيني عن الصادق رواية في روايات الأئمة كنت دور على القبور أرد زوري, زوري الزهر عن قرب القبور هيل من ستة العين بتراب, بتراب البتول لو ألف صادفت عيني عن, عيني عن الصادق رواية بها الأمر صادفت, صادفت عيني عن الصادق رواية بها ميل فاطمه الوصيل اقرفي مدمعي من سديل شوقي ماي الحمال فاطمة والوصيل أقرأ فيها الخبر مدمعيل من سداد يحتي مضمون الرواية من يريد الزهر غاية يقصد العش الولاية بالمزار في أرض قم لنا مرخد فاطمة المعصومة مقصد مدفني الزهرة تجسد بيها صاد يحكي مضمون الرواية من يريد الزهر غاية يقصد العش الولاية بالمزار في اردقم النمر قد فاطمه المعصومه مقصد مدفن الزغره تجسد بها صار ومقصد الزغره تجسد بها صار ومدفن في روايات الأئمة كنت دور على القبور أرد زوري الزبر عن جور بقبور هل من العين بتراب البتولة و ألف ماء صادفت عيني عن الصادق رواية بلمك في روايات الأيمة كنت دور عالقبور أردى زور الزهر عن قرب قبور غيل من ستر أردى كاح العين بتراب البتول و ألف مال صادفت عيني صادفت عيني عن الصادق رواية بها صادفت عيني عن الصهر معجور إن شاء الله معجور صادفت عيني شوق ما ينحميل فاطمة والوصيل أقرفي هل خبار مدمعيل من سدان شوقي ما عين حنان والوصيل اقرفي هل خبار مدمعيل يحكي مضمون الرواية من يريد الزهر غاية يقصدي العش الولاية بالمزار في أرضكم إلنا مرقيد فاطمة المعصومة مقصيد مدفني الزهرة تجسد بها صاهات يحكي مضمون الرواية من يريدي الزغر غاية يقصدي العش الولاية بالمزاق في أرض قم من قد فاطمة المعصوم مقصد مدفني الزغرة جسد بغصار مدفني الزغرة جسد بغصار مدفن الزغرة جسد مدفن الزغرة جسد لفع طماخت الرضا روى الدهار ألم هكاس وزي الهجور وتندي فيه أخو غعان أخو غعان غام انطلع تحس مرارة الفقيد تودعوين يا فاقد وتدري ما يري اه الهات ينضرب الالم تشوفه وغواه بيتعج يا روح وي ترك الاخاك انت عاني حرقته هجرها والألم حصيلة لغجه ودار بعد بالمدينة تختلي تنادي والحزل جمر على الصدر تخلي فاطمة واحدها يا علي وتخلي فاطمة واحد صدرك ان جار غوى القلب حصيله للغجا ودار بعده على الصدور انت خلي فاطمه وحدها يا علي انت حلطو سبقى الاثار قلب غمات تحمل من الفدي او من المدينة فاطمة نوت الاخو غترحل اي اخو غمين غم ما حصل تلاقي مين انت لاقيه من مثل الهوان مثل مزانه بطلعات لكربله مع الحص الى <الحسن> كربله صدرك شوق الاخيت ما ينوص ومثلنا مشهدان وكل إخيت إلى الأخ تروح وما أكسر روحتين تروح وما أكسر صدرك أخوة مين غم ما حصل تلعك مثل غوان مثل مزاقنا بطلعك مع لك مع الحسيسي لك أربلا مع الحسيسي صدرك شوق الإخيت ما ينوصف ومثلة أو يمثلة يا أنا مشهدين وكل إخيت إلى الأخ تروح وباء أقسر روحتين هي الذلي محصومه طلعت حامله الالم اي او كلمه نها بس خوغه تنظرا انت را زينب قبل طلعت من الخيام اي ونظره خوغه متقطع على الثرى وا حسين وا حسين صدر كذا لمحصومة طلعة حامل الألم وكلموناها بس خوغة نظرة ترى زينب قبل طلعة من الخيام ونظرة خوغة متقطع على الثرى ونظرة خوغة متقطع اللطو صوب الاثار قلب غماات محمد من المدينه لفاطمه نويت لاخو غترحل مثل ما زينه بطلعت لكربلين مع البعيد لكربلين صدرك شوق الاخيت شوق الاخيت اي شوق الاخيت ما ينوصف ويمثل لين مش وكل خيئت إلى الأخ حيث تروح ما أقسر روحته في إبل محصومة طلعت حامل الألم اوكل مناغ بساق وغت انظره أنت رأى طلعت من الخيام أو نظرت خوغه على الثرى ايو نظرت بعد ونظرت خوغه يا زهره يا زهره يا زهراء. يا زهره يا زهره يا زهره ان شاء الله يا زهر يا زهر اي المال احصو ما بنغربه ذاق يتمحن صعب بسيه وبس او واستاء قبل بلغ الناس اي ما جاءن همت غاربه وحانا إيه فضله سر الغول الزايرين أصبح أفضل وصيل لن يحوسر مرقد الزغر لن يحوسر مرقد بعيد لن يحوسر صدرك تتوى غباح ايه هدلما غرقد نور وتحمي هنا نف ضرباتها ايمن غربت الحاره الله معصوم في قامها الله بالعين يا سمحوره الله بس زين باب اي قاده ها مسوره زينب فخوره بنت نفاقيل غزل طلعت ياسر بلا كافه يا زهره اصرخ هاوا الجن اول الذي شاكرا ونورا ابابغا غوال جنن وبثرا فاسراء النبي كان مبعثا ومعرج به او به فرح ان تحدثا أول البتول إسراء به سارت جنازة بها جبريل قد رثا إيفا إسراء به كان مبعثا ومعراج به شرحا تحدثا أول البتول إسراء به سارت جنازة بها جبريل قد اجنازهم بها جبريل